بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب في هذه الحلقة أسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من شخص رمز لاسمه بعين ألف عين يقول في رسالته نحن في مطلع العام الهجري الجديد و يتبادل بعض الناس التهنئة بالعام الهجري الجديد قائلين كل عام وأنتم بخير فما حكم الشرع في هذه التهنئة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتداهده له إلى يوم الدين. <سؤال> أما بعد، فالتأنيب العام الجديد لا علم لها أصله عن السلف الصالح، ولا أعلم شيئا من السنة أو من كتاب العزيز يدل على شرعيتها. لكن من بدأ كذالك فلا بأس أن تقول وأنت كذلك. إذا قال على كل عام وأنت بغير، أو قال على كل عام وأنت كل بغير. فلا منع أن تقول له أنت كذلك يسعى الله أنه ولك كل خير وما ما أشبه ذلك أما البداءة فلا أنه لها أصلا نعم بارك الله فيك